أما بعد لا شك أن طريق ومنهج أهل السنة والجماعة هو المنهج السليم الذي أمر الله بالسير عليه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسير عليه قال الله سبحانه وتعالى في آخر الوصايا العشر في, سورة الأنع... في آخر سورة الأنعام وأن هذا حراق مستقيما تتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لأنكم وصاكم به لعلكم تتقون أرى الصراط الذي نسأل الله أن يهدينا له ويشبتنا عليه في كل صلاة مصلية وفي كل ركعة وذلك حينما نقرأ صورة الفاتئة في آخرها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المعبوب عليهم ولا الله عليك. في هاتين الآيتين بيان الصراط المستقيم والصراط المنحلف الصراط المستقيم هو الذي دين الله أهله لقوله المتعالى ومن يُفع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعب الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال ومن يُفع كاينه اللي يعيش منكم فصيرت خلافا كبيرا فعليكم بسنن في وسنه الخلفاء الله شعين من بعد تمسكوا بها وحذوا عليها بالواجب ولياكم ومحدثات الامور كان كل محدثه بدعه وكل جدعة بلالة أخبر صلى الله عليه وسلم خبرا معناه التحليل فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كبيرا هذا خبر معناه التحليل من الاختلاف والأمر بالتباس على الحق عند الاختلاف والحق إنما هو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بها الطريقة التي كان عليها وكان عليها خلفاؤه وكان عليها من يأتي بعدهم من اقتدى كما قال تعالى السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بحسن رضي الله عنهم ورضوا عنه واعطاه لهم جنات فجرى تحتها الانهار حاجين فيها ابدا ذلك هو الحوض العظيم ومن يعني يسمو على السنه لأنهم يثيرون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسموا بالفرقة الناء الجية وذلك لأنهم نجوا من النار في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال وستشترق هذه الأمة على 73 فرقة كل هذا النار إلا واحد طيب من هي يا رسول الله قال من كان على ما على مثل ما أنا عليه وأصحابه فسموا بالفرقة الناجية لأنهم نجوا من هذا الوعيد بتمسكهم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم الذين اتبعوا السابقين الأولين من المهادرين والأنصار بإحسان الله جل وعلا قال والذين اتبعوهم بإحسان ليس برجع وإنما بإحسان وإتقان كونوا باب لا يكون الا بعد تعلم ومعرفه ما عليه السالكون الاولون الاستباع والعمل فكن استباع او احسان من كان يجهل ما كان عليه فانه لا يستباع بالاحسان وان كان حريصا على اتباعه لكن إذا ما هم عليه فإنه لا يتبعهم في إحسا ولا بد من تعلم ما عليه حتى يصير على أسلهم بإشتام وإفقان من غير غلو ولا تكريح من غير غلو في اتباعهم لأن طريقتهم الطريقة السليمة الوسط التي ليس فيها ف... التي ليس فيها تذريط ولا إخار ليس فيها تذريط وذلك ب <تصفيق> وذلك ب الشيء على غيرها مع الاجعة لأننا عليها ولكن إذا كانت خير على غيرها فلا ينفع الإجدعاء ومنها إفراط من غير غلوب من غير غلوب وتطرف بل بالاعتدال هذا ما كان عليه السادقون الأول من المهاجرين والعنصار فلا ولا نكون متبعين لهم في احسان ليلتنا من الجهل بطريقتهم وسلمنا من الافراط والغموض وسلمنا من التكثيف والتساهل لنقوم حين ليلنا سنة واقتدعناهم وهذا هو المنهج السليم الذي عليه أهل السنة وعرضنا لماذا سموا أهل السنة الجماعة سموا جماعة لاجتماعهم على الحق لأن من صفتهم وصفتهم اجتماعهم على الحق لا يريدون بالحق بديلا ويرجعون إلى الحق إذا اختلفوا فإنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة فأتبين من هو على الصلاة فيتبعون كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فربوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلك فهم إذا اختلفوا شيء فإنهم لا يركبون رؤوسهم مقل تتعصد برأيهم بل إنهم يرجعون خلافهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تبين أنه مطابق للكتاب والسنة فخذوا ولو كانوا يخالفوا أقوالهم وإذا تبين لهم أنهم خالف فركوه فركوه ورفضوه هذه طريقتهم وهذا منهجه أما من يدعي أنه على منهجهم وليس كذلك لا يرجع إلى الكتاب والسنة ويبقى على رأيه وتعصبه أو ما تهواه نفسه فهذا ليس على منهج أهل السنة والجماعة وإن ابدع أنه فهذه هي الجماعة ليس المراد بالجماعة الكثرة المراد بالجماعة من كان على الحق ولو كان واحدا فإنه هو الجماعة وهو أهل السنة من كان على الحق سواء كان قليلين أو فهم الجماعة وأما من خالف الفتاب وفتنا وما عليه سلف الأمة فإنه ليس هم الجماعة ولو كانوا كثيرين وإن تتعثر من في الأرض يظلوك عن سبيل الله يستبعون إلا الظن وإن هم لا قصوص هؤلاء هم أهل السنة والجماعة وهم الفرقة الناجية التي ميزها الله من بين الزرق ولهذا يقول بعض العلماء هذه الأمة وسط بين الأمم فما قال الله جل وعلا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ حُمَّةً وَسَطَا والسنة وآل والجماعة وسط بين الفرق بين الفرق الثلاث والسبعين وسط بين الفرق من آله الأمة حيث تمسكوا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذا يستدعي أمرا رابعا مهما جدا وهو الصبر والسباب وعدم التزعز عند عند الأعاصير وعند الهجزاء وعند المخالفات لناء الفرق من نحتاج إلى صبر وشباب ولا نتزعزع عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنة عند فساد أمتي له أدر خمسين قالوا لنعوا منهم رسول الله قال بل منكم فمتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون له أدر خمسين لشدة ما يلقى من العنة واللوم والتهديد والتوبيخ والتعيير والتنقيص كما تعلمون شيئا من ذلك فلا بد من الصبر على منهج السلف الصالح مهما نالنا في سبيل ذلك من لوم اللائمين أو, أو ما هو أشد من التهديدات أو غير ذلك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغربة قال يا رسول الله ومن الغربة قال الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس هؤلاء هم الغربة بين الناس وهذا يحتاج إلى يحتاج إلى روية ويحتاج إلى احتساب فقليل من يسبق على ذلك إلا من وثقه الله ولهذا المنهج معالم أي علامات يوره بها ويوره بها أهله أول هذه العلامات أن أهل عادي المنهج يهتمون بالتوحيد وبالعقيدة السليمة يتعلمونها ويعلمونها ويتمسكون بها ويدعون إليها هذا أول علامة على منهج السلم الاهتمام بالعقيدة والاهتمام بالتوحيد تعلما وعملا وتعليما وجعوة وهذا منهج الرسل جميعا فكل رسول يرسله الله إلى أمة أول ما يبدأ به إصلاح العقيدة يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره كل رسول يقول هذا ويدعو إليه ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل انتفاق فليكن أول ما تبعوهم إليه شهادك أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم طاعوك فأعلمهم أن الله اذكرض عليهم خمف صلوات في اليوم والليل فإنهم طاعوك أعلمهم أن الله اذكرض عليهم خدقة تأخذ من أغنيائهم فثورج به طرائهم صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قبل انامراد الصلاه والزكاه هذا ما جاء وهذا الذي عليه رسول عليه جميع الانبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الغداه الاخلاق العظيمه ودعوه اليها وصدق عليها ومعرفة ما يضادها ويفسدها وهو الشرك بالله عز وجل ومعرفة ما ينقصها إن المعاصم والبدع والمهجزات والتوحيد كما تعلمون هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وفرق عبادة ما سواه كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت على تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياك هذا هو الترحيف وهو أقسام من ثلاثة الأول فرشيد الرجوبية وهو إفراد الله تعالى بأفعاله فالخلق والرز والإحياء والإماكة والتجبيب وتوحيد الروهية وهو إفاد الله تعالى بأسعال العباد التي شرع لهم يتقربوا بها إليه فلا يشركوا بالله شيئا في عبادته كما أنه ليس له شريك في ربوبيته والنوع الكالث توحيد الأسمى والصفات ومعناه إخداف أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمهيل هذا هو منهجهم في التوحيد فرقا بينهم وبين البدء عن فرق المنحرفة في العقيدة فمن مشرف بالله يقول لا إله إلا الله ولا كنه يعبد غير الله فهو يقرب التوحيد ببسانه ولا كنه من أطوله بأطواله وعاله الشركية ومن محرف لأسمائه وصفاته ومعقل لها ومؤول لها ومن بشدهم لأسماء الله وصفاتهم لأسماء المخلوقين وصفات المخلوقين فهم رفق بين المعقلة والممثلة على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إثباثا بلا تنزيل وتنزيها بلا تعطيل هذا منهجهم في العقيدة ومن هدهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان به عليه الصلاة والسلام ومحبته أكثر من محبة النفس والوالدين والولد والناس الأجمعين عليه الصلاة والسلام واتباعه صلى الله عليه وسلم دون ما سواه اتباع سنة عليه الصلاة والسلام فرث البدع والمهدفات والخرافات عملا بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب وبقوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومهدفات الأمور فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة كذلك لا يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويرفعونه فوق منزلته التي أنزله الله إياها ويجعلونه شريكا لله في العبادة كما يفعله الغلاف والمشركون الذين, الذين يشركون الرسول مع الله في عبادته يستريدون به ويدعونه عند الشدائف ويردون منه أن يقضي حوائجهم بعد موته صلى الله عليه وسلم وهؤلاء كثير في الناس فأهل الصنة والجماعة لا يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم بل يمزلونه منجلته عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله فهو عبد الله هذا رد على الغلاف الذين يرفعون وفاق منجلة العبودية إلى منجلة الولوهية ورسوله رد على المفر على المفرقين الذين يجهدون حق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتبعونه وإنما يتبعون أهواءهم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أول ممن يتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يعجل قوم الظالمين فهذا هذا منهجهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يعظمونه ويوقرونه ويحترمونه ويحبونه ويتبعونه لكن لا يغلون في حقه صلى الله عليه وسلم كما غلط النصارى في عيسى بن مريم فمنهجهم منهج الوسطية والاعتدال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبخسونه حقه ولا يتنقصون عليه الصلاة والسلام فهو أفضل الخلق وسيد ولد آدم وخاكم النبيين وله المنجلة العالية لا يتفل إليها أحد لكنه عبد الله عز وجل ليس له من الربوضية والإلهية شيء الله له حقه وهو عبادته وحده ولا شريك له والرسول له حق وهو معرفة رسالته واعتقاد مبيوته عليه الصلاة والسلام ومحبته واتباعه والاهتباب بهذه ولهذا يقول الإمام بن القيم رحمه الله لله حق ليس لعبده ولعبده حق هم حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تنهيز ولا فرطان فلا يقلق بين حق الله وحق الرسول بل كل معطى حقه اللاعق به هذا هو منهجها بالسنة والجماعة وكذلك منهجهم منهجهم وعلامة منهجهم في الإيمان فآل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يجيد بالطاعة وينقص بالمعصير هذا هو الإيمان عند آل السنة والجماعة فليس قولا باللسان فقط لأن هذا دين المنافقين الذين يقولون بآل ما ليس في قلوبهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكهر وهم في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا وهم يشهدون أنه رسول الله بألسنتهم إذا جاءت المنافقهم قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لتعبدون اتقذوا إيمانهم هنا فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ولا يقولون أن الإيمان هو الاعتصاد بالقلب فقط دون أن يطق والعمل بالجوارح فما تقوله المرجع الذين يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب وإن لم ينطق باللسانه ولم يعمل بجوارحه هذا كان عليه المشركون فأني يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقدون أنه رسول الله بقلوبهم واليهود والنصارى يعتقدون أنه رسول الله على تعالى في المشركين قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وقال ذي يهود والنصارى الذين آسيناهم الكتاب يعرفونه يعني محمدا صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون, يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليفتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فليس الإيمان هو التخديق بالقلب دون النصف ودون العمل هذا لا يقوله إلا المرجعة والمرجعة غلال المرجعة أهل ظلال ولو كان هذا صحيحا لكان المشركون واليهود والنصارى مؤمنين ليس كفارا فدلي على بطلام هذا القول ويجيد بالطاعة يجيد الإيمان بالطاعة كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلية عليهم آياته جابتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ويجيب الله الذين اهتدوا هدى وإذا ما انزلت سورة فنه يقول أيكم جادتهم هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فجادتهم إيمانا وهم يستغشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فجادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كابرون وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وأما أن الإيمان ينقص فإنه ينقص حتى ربما لا يرقى منه إلا مفقال ذرة أو حقا من خرجا كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فلغيره بيدك فإن لم يستطع هذه المسانة فإن لم يستطع هذه قلبك وذلك أضعف الإيمان وقال تعالى هم للكف يومئذ أقرب منهم للإيمان جل على أنه يكون هناك مؤمن قريب من الكفر لضعف إيمان وقال عليه الصلاة والسلام الإيمان درع وسبعون شعبة أعناها قول لا إله إلا الله وأزناها إماقة الأذى عند الطريق والحياة شعبة من الإيمان فدل على أن الإيمان له أعلى وله أدنى دل على أنه يزيد وينقص هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة ومن أعلام منهج أهل السنة والجماعة محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا كل الصحابة حدونهم ويجلونهم ويقتدون بهم ويحترمونهم ولا يخلون فيما, بمع... فيما جرى بينهم بل يعتبرون لهم ويجلونهم عملا بطوله صلى الله عليه وسلم لا تصدوا أصحابه فوالذي نسي بيده لو أنفق أحدكم مثل وقد أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف ولا نصيفة وكما في قوله تعالى والسارقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنك وكما قال تعالى للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يمتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ثم قال والذين تبوؤوا الزارة يعني الأنصار والإيمان من قبلهم حبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوثوا ويوفرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاة ومن يوق شعح نفسه فأولئك هم المفلحون ثم قال الذين جاءوا من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإصواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا هل الذين آمنوا ربنا إنك رأوه الرحيم فمن وصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وسلامة ألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغل الصحابة إلا منافرة ولا يحبهم إلا مؤمن لا يبغبهم إلا من كان يبغب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحبهم إلا من يحب الرسول صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فراهم غتعاً كجداً يبتعون فضلا من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذات مثلهم في الثوراء لقد رضي الله عن المؤمنين إذ تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قنيبا والآيات في مجلس الصحابة والثناء عليهم آيات كثيرة في القرآن فهذا يظل على مكانتهم وعلى أنهم هم القدوة لمن جاء بعدهم لأنهم صحابة رسول الله لأنهم تعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصروه لأنهم نشروا دينه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم حتى بلغ المشرق والمغرب قدموا أنفسهم وأموالهم لجهاد في سبيل الله حتى فتحوا البلاد وأظهروا دين الله بين العباد هذا من آثارهم ومن أعمالهم الجليلة فمن يبغض الصحابة إلا مناسب ما أبغضهم لأنهم أخذوا منه شيئا أو, أو أنهم ورّوه بشيء إنما أبغضهم لإيمانهم ولمكانتهم من الإسلام فهو يبغضهم لأنهم هم الذين ناصروا الرسول وآوروا الرسول وجاهدوا مع الرسول ونشروا دينه وحفظوا حفظوا سنة وبلغوها لأمته فمن ذا يتنقص الصحابة رضي الله عنهم إلا من أعمى الله بصيرته إلا من في قلبه نفا إلا من في قلبه حقد وضغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن وصوله أهل السنة والجماعة مسألة أصحاب الكبائر أيضاً أصحاب الكبائر التي دون الشرك من هذه الأمة أهل السنة والجماعة يحكمون بأنهم مؤمنون ناقص الإيمان أنهم مؤمنون ناقص الإيمان وأنهم تحت مسيئة الله إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عزبهم بدنوبهم ثم يخرجهم ويبسلهم الجنة فمعالهم إلى الجنة كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرت به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهم يرجون لهم المغدرة ولا يكفرونهم ولا يعطونهم الإيمان الكامل لا يعطونهم الإيمان المطلق الإيمان الكامل بل يعطونهم الإيمان مطلق الإيمان فهو الإيمان النقص بدنوبهم والسيئاتهم وكما ذكرنا في تعريف الإيمان أنه يزيد للطاعة وينقص بالمعصية فهؤلاء ينقصوا إيمانهم بالمعصية لكن لا نكفرهم لا نقول إنهم كفار كما تقوله الخوارج ولا نقول إنهم في المنزل بين المنزلتين الكفر والإيمان كما تقوله المعتجلة ولا نقول إنهم كاملوا الإيمان لا تضرهم المعافي كما تقوله المرجئة بل هذا هو القول الفصل في أصحاب الكبائر من محمد صلى الله عليه وسلم كذلك من معالم منهجي أهل السنة والجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عملا بقوله تعالى كنت الخار أمة أفلية للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وكما قال سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم مرى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبنسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ألعف الإيمان فلا بد من إنكار المنكر المؤمن ينشر المنكر لكن ينكره بحسب استطاعته فإن كان يستطيع أن يزيله بيده أزاله بيده وهذا إنما يكون لأهل السلطة ومن ولاهم ملي الأمر من رجال الكفرة فإنهم يزيلون المنكر وكذلك صاحب البيت في بيته فإن فإنه منزيل المنكر بيده من دافل بيته لأن له سلطة على أهل بيته والرجل راعي في أهل بيته ومسؤول عن رأيته فإنجيل المنكر بيده صاحب البيت أن إذا لم يصل له سلطة لا عامة ولا في بيته فإنه منكر المنكر بلسانه بمعنى أنه يعظ ويذكت ويدعو إلى الله ويبلغ عن المعاصي والمنكرات يبلغ من يستطيع تغييرها باليد يبلغ السلطة يبلغ رجال الفصلة ولا يسكت هذا هو التغيير باللسان فإذا لم يستطع بلسانه فإنه ينكر المنكر بقلبه ويعتجل يعتجل المنكر وأهل المنكر ولا يجالسهم ولا يخالقهم إلا على سبيل النصيحة عليه عليهم فهذا المنكر على ما تجبه الشريع يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجبه الشريع لا على ما يقوله المعتجلة من أن إنكار المنكر معناه الخروج على ولي الأمر إذا حصلت منه مخالفة دون الكبر يخرجون عليه بالسيط ويقولون هذا من إنكار المنكر ومن رسولهم الباطلة أنهم يقولون الأمر بالمعروف النهي عن المنكر ويريدون بذلك الخروج على ولي الأمر إذا حصلت منه معصية دون الكفر ويشق عسى الطاعة ويخرج عن الجماعة ويفرق جماعة المسلمين بحجة أنهم ينكرون المنكر وهذا هو المنكر هذا أعظم فالصبر على ولي الأمر وإن حصل منه مخالفة دون الكفر الضرر الذي يحصل في الخبر عليه أخذ من الضرر الذي يحصل في الفروج عليه وشقع فطناعة وشفك الدماء وإخلال الأمن وغير ذلك فأب السنة والجماعة وفق في هذا الأمر يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فمن فمن الولاية بينهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذا من تولي بعضهم لبعض وليس هو من عداوة بعضهم لبعض والانتقال وإنما هو المحبة الجافع هو المحبة أن لا تترك آفاك على المعصية وعلى الضرر وعلى النار وأنت تستطيع أن تخاول إن قاله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن بوصول كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم حسب الاسفطاع وحسب المقبرة ولا يترك, يترك انكار المنكر بحال من الأحوال فإن كان لا ينكر المنكر لا بلسانه ولا بيديه ولا بقلبه فهذا ليس بمؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل فهذا هو موقف أهل السنة والجماعة من الأمر بالمعروف والنهي عن الملكة كذلك معولاة الأمور فإن موقفهم معاولات أمور المسلمين معولاة أمور المسلمين السمع والطاعة السمع والطاعة بالمعروف قال صلى الله عليه وسلم لما وعى أصحابه موعظة بليغة جرفت منها العلوم ووجدت منها القلوب قالوا يا رسول الله فأنها موعدة موضع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عدل فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عدل لا تحتقروا ولي الأمر لا تحتقروا ولي الأمر لأنه ليس النظر إلى شخص وإن كان عبدا وإنما النظر إلى منصده المنصد العظيم الذي هو منصد الإمامة فاحترموه وانقابوا له بالسمع والطاعة ولا تختلف عليه حتى يستثب الأمن وحتى يتم الأمر وحتى ينطمع الأعداء وحتى تجتمع جماعة المسلمين فلا, فلا تقوم الجماعة إلا بإمامة إلا بسمع وطاعة لولي أمر المسلمين هذا موقف آه أهل السنة والجماعة من ولي الأمر وكذلك موقفهم معه أنهم يجاهدون معه يجاهدون معه ويصلون وراءه أي جمعة والجماعة ولا يتخلضون عن الصلاة خلفه من غير عذر بل بحجة أنه عاصي أو أنه لا يجتمعون ويصلون خلفه كما كان الصحابة يصلون خلف الأمر وإن كانوا ليسوا على مستوى جيد في دينهم إلا أنهم ليسوا كفارا ولهذا لما ذكر صلى الله عليه وسلم ما يكون من الولاة في آخر الجمان من التغير والمخالفة قالوا أفلا نناديدهم يا رسول الله قال لا ما أقام فيكم الصلاة وفي الحديث الآخر إلا أن فروا كفرا بواسا عندكم فيه من الله سلطان فهذا موقفهم وهذا منهجهم مع أهل السنة والجماعة مع, مع إمامهم أنهم يسمعون ويطيعون له أنهم يصلون خلفه أنهم يجاهدون معه أنهم لا يسبونه في المجادس أو في المخاضرات أو في خطب وإنما يدعون له الصلاح من علامة أهل السنة والجماعة أنهم يدعون لولاة الأمور في المنابر على المنابر في يوم الجمعة وغيره والصلاح والهداية لأن صلاحه صلاح للمسلمين صلاح ولي الأمر صلاح للمسلمين ومن علامة الخوارج والمعتجلة أنهم لا يدعون للإمام ويستنشرون الدعاء للإمام فهذه نزعة ارتجالية نزعة خارجية أهل السنة والجماعة ينشرونها فهذه ملامح يثيرة من عقيدة أو منهج أهل السنة والجماعة ولا يستشع الوقت يسر من هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم طريق الحق والصواب وأن يثبتنا على الهدى والدين <تصفيق> اللهم أرنا الحق حقا وارضقنا اتباعه وآلنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناده إنك سميع الدعاء وصلى الله وبركاته مع تحيات إخوانكم في موقع التوحيد التوحيد دوت نت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته